وأن مبارك لنا في الأخوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحباب قراءتنا في هذه الليلة المباركة في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وما بعد ذلك من خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وبعد أن تولى أبو بكر اغتدى كثير من العراب منهم من اغتد عن الإسلام اغتدادا كاملا ومنهم من منع الزكاة وأقام بقية الأركان فوقف رضي الله عنه موقفا حازما تجاههم، وقال والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه وفي بعض الروايات لو منعوني عناقا عناقا والعناق هي للصخرة الصغيرة كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم عليها فقام رضي الله عنه موقفا حازما وجهز الجوج وجهز أحد عشر لواء وكان الجيش الأول بقيادة خالد بن الوليد وأمره أن يذهب أولا إلى طليحة ابن خويلد العسدي فإذا انتهى منه ذهب إلى مالك بن نويرا بالبطاح فسار رضي الله عنه سيرا حميدا وجاهد وانتصر على الأعداء وأعادهم إلى دائرة الإسلام وإلى حظيرة الصلاة وأقسم عبد الله بن عب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لقد قام فينا أبو بكر رضي الله عنه مقاما بعد رسول الله. واكيد أن لا انهلك لولا ان من الله علينا بخلافه ابي بكر الصديق وقوله كدنا ان نهلك لان جموعا من الاعراب ارتدوا عن الاسلام وناكسوا عن الجاده ومنهم من ادعى النبوه كما سياتينا ان شاء الله فطلحه بن قيس ادعى النبوه وسجاح ادعات النبوة والاسود العنسي ادعى النبوة ايضا ومسيلمة ادعى النبوة كذلك إلا, أنه الا ان الله دحر اهل الباطل ونصر الحق واعلى راية وكان اهينا بسم الله الرحمن الرحمن الرحمن والله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وكان أولينك بالحسن الحسن قال له لا أبا لك وأولين هذا كما مر بنا هو شيخ أو شيخ لقبيلة بني فزارة وهو كبيرهم وهو المطاع فيهم وقد جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه هو والأقرع ابن حابس قالوا نريد أن تجعل لنا جوعا ونكفيك قومنا إلا أن عبَّر غدَهم غدا عنيفا وجهز الجيوش لقتال المرتدين فلما ادع النبوة أو زاد عدد من كان مع ليخاف قال له وين هل أنت مرينا ما يأتيك من وحي هل أنت بعدين في النهاية قال لك وعرف أنه كاذب وأنه بعيد كل البعد عن الحق وعن الصواب فقال قد قرر له لا, لا هل أبالك هل أنت مرينه لا أبالك هل أنت مرينه يعني النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي وقرأه عليه نزل عليه الآيات وقرأها عليه فَيَقُولُ عَلَيْنَا أَرِنَا مَاذَا نَزَلَ عَلَيْكَ أَنْتَ تَدْعِ النُّبُوَةَ أَرِنَا مَاذَا نَزَلَ عَلَيْكَ وَجَاءَ بِكَلَامِ الْبُرَاءِ يَعْرِفُهُ الْعَامِلُ وَالْكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ أَنَّهُ لَا يَتَفَوَّهُ بِهِ إِنْسَانٌ عَاقِلٌ نَفْسٌ إِلَّا أَنْتَ مُرِينَةَ يَعْنِ النُّبُوَةَ فَقَدْ رَأيتُ وَرَأينَا مَا كَانَ يَ ونحن رأينا ماذا كان ينزل على محمد من الوحي، فأرنا ماذا ينزل عليك. ومسيلما لما قال له لما خالفه الصحابي إن نزل على المصطفى عليه الصلاة والسلام إن أعطيناك الكوثر فصلِّ لربك وانحر إن شانئك هو الأسر. قال وأنا نزل علي مثلها. مساويا لها. أختها أسمى. ماذا نزل عليك؟ قد نزل علي يا يوبر, يوبر ليس لك إلا أذناني وصدر والباقي حقير النقل قال هذا أنت والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاتف هذا الكلام لا يتفوى فيه عاقل ويدعي أنه وحي نعم. هل أنت مرينة؟ لأنه اختدم القتال واشتد الموقف وبدعت الخيل وتسول وتجول وتكر وتفر فيقول ارينا نبوتك ثم يقول انه تسجع ببرد وكل ما بين حين اخر يأتيه عيونك نزل شيء يا سبحان شخص نزل شيء يا سبحان شخص لك ليس عندك عيدا كذب نعم فقال قدر رأيته عينا ما كان يأتي محمدا قال نعم فبعث عيونا لا رأت عيون بعث عيون يريد ان يختلقوا كذبا الآن يأتي بفرية فلما رعوا أن خالد رضي الله عنه بعث بعوتاً ينظرون الموقف وجاءوا بين قالوا يعني جماعة طليحة ماذا نزل؟ قال نزل علي كذا وكذا نعم وهو قد أرسله ناساً يأتونه بالأخبار نعم فبعد أيونا الله لما أكبر خالد إليهم قبل أن يسمع الناس بإقباله الناس ما دريوا عنه لم يعلموا بأن هناك جيشا تحرك من المدينة بقيادة خالد، وإنما فليحة أرسل من ياتيه بالخبر، فأخبرهم بما هو حاصل كأن هناك وحيا من السماء، وهو بسبب العيون التي أرسلها. نعم، فقال. إن, فارسيني إن بعثتم فارسين على, على فرسيني أغريني وحجليني من بني نصر بن الطعين أتوكم من القوم بعين جاء من الكلام هذا الكلام ما يقول هذا نعم وقال إن بعثتم فارسين على فرسيني أغريني وحجليني من بني نصر بن قاعد أتوكم من القوم بعين فبعثتم نعم بأين يعني أين تأتيب الأخبار وتعلمه بما عليه القوم نعم فبعثوا كذلك ونطي عينا لخالد فأتوا به فتالتهم فتنة ذلك فتنة للجغلة وللغوغائيين ولمن لا خلاق لهم نعم فلما أبى تلين أن يجيب خالدا انصرف خالد الى معسكره الى معسكره فاستعملت تلك الليلة على حرسه مكنف ابن زيد الخيل وعليه ابو الحاجب ولما كان من السار دهد خالد نهض يعني نهض وقام ورتبهم وبينا ورقبهم والميمنة والميسرة وكيفية اللقاء فلما سمع بهم طليحة قام ورتب قومه كذلك نعم فلما فتح قال فكان... فلما كان من السر نهدا خالد فأبى رأب فأبن... أصحاب أصحابة ووضع الرياء واضعها ودفع اللواء إلى زيد بن الخطاب وهو أخو عمر رضي الله عنهما جميعا نعم وتفع اللواء الآدم إلى زيد بن الخطاب فتقدم به وتقدم ثابت بن قيس بن الشمات بلواء الأعصاب نعم وطلب الطي اللواء وأعطى لواءهم لعدي بن خاتم، نعم وطلب الطي اللواء فأقد لهم خالد اللواء وتفعه إلى عدي نعم ولما سمع تليل الحركة عبى أصحابه حتى إذا استوت السفور زحف بهم خالد حتى دنى من طليل فأخرج طليل فأخرج طليل أربعين هلاما جلدا فأقامهم في الميمنة أقامهم في الميمنة نعم وقال اضربوا حتى تاتوا الميسرة نعم من الفكيان الأقوياء الأشدة نعم وقال اضربوا حتى تاتوا الميسرة فضع دع الناس وكان ولم يقتل أهد حتى أقاموا في الميسرة لا. ففعلوا مثل ذلك وانهدم المسلمون لا. فقال خالد يا معشر المسلمين الله الله, الله, الله. يعني تدوا تقدموا لا ترجعوا الوراء لا ترجعوا القهقاراء نعم وابتهم وسط, ال... وسط القوم وابتهم وسط القوم يصول ويجول نعم وابتهم وسط القوم وكرّ معه أصحابه فاقتلت في السبوب ونادى يوميذ منادم من طي عندما حمل أولئك الأربعون يا خالد عليك, عليك بسلمة, بسلمة وآجة نعم. عليك بسلمة وآجة قال خالد طيب. إلى الله الملتجة لا يذكر يقول عليك بجبل طي بجبل أجة وسلمى ليجل أن يحتموا به وخالد يقول لا إلى الله الملتجة ونستمر في الكر و في الفر حتى نقضي على عدو الله ورسوله رسوله. نعم. قال بل إلى الله المنتج ثم حمل فما رجع حتى لم يبق من الأربعين رجل واحد. وتردى الناس بعد الهديمة يعني بدأوا يرجعون واحد بعد واحد بعد لأنه منهزا هو الأمر لكن لما ان رضي الله عنه أتار فيهم النقوة الإسلامية وشجعهم على الاستماكة في سبيل الله وعلى القتال رجعوا واحدا بعد الآخر نعم فلما وتردى الناس بعد الهديمة واستدر القتال وأوصل هبال بن عبيت حبال أبو بي وعسره بالعبو العبي ببار أرادوا أن يبعثوا به إلى أبي بكر قال لا اقتلوني عن ذولك ودوني محمديكم فما كان منهم إلا القتل نعم فأرادوا أن يبعثوا به إلى أبي بكر فقال اجربوا علقي ولا تروني محمديكم هذا فدربوا علقا نعم ولما استرد القتال تزمل طليهة بكساء الله وهم ينتظرون أن ينزل, على ينزل, الوحيد الوحيد ينزل عليه الوحي نعم ينزل عليه توجيهات ينزل عليه ارشادات الرجل يعني تذمل اخت... يعني لا يسال ال... الكساء قد عليه ينتظر نزل عليك شيء لا ما نزل عليك اللي تردد عليه آخر مرة قال له سكن لك انك كاذب نعم ولما طال ذلك انا اصحابي وحدتهم الحرب جاء لعيده يقاتل ويدم ويدمر الناس حتى إذا لح المسلمون عليهم السيف أتا تليهر وهو فيك سائل فقال لا عبا هل قل أتاك جبريل قال لا إلى الآن ما جاء نعم قل أتاك جبريل بعد قال لا والله قال لا والله قد قال تفعل لك سائل لك. اليوم ثم رجع أولينه فقاتل وجعل بعد أصحابه على القتال وجعل يحفظ وهو أولينه ابن محسن. الشيخ وكبير قبيلة فزارة نعم وقد تجد من, وقت من وقع السيوخ لأن السيوخ بدأت تشتغل والرقاب تتساقط من الأكتاب نعم فلما طال ذلك عليه جاء إلى تليها وهو فلن... متلف لكم بكذا ومتلف لكل فجذب هو جذب شيء ولا؟ قال لا ما نزل سيئ نعم فجذبه جذبةً شديدة جلس منها وقال قفّح الله هذه من نبوة قفّح <تضح> الله هذه من نبوة التي تدعيها نعم ما قيل, ما قيل لك, لك. ما قيل, لك. ما قيل لك بعد شيء قال بلى قال بلع. قيل لي إننا كرحا كرحا وأمرا لن تنساه كان صحيح إن هذا الأمر لن ينسى إلى أبد إلى أبد آبدين نعم قال بلى قد لي إن لك رحاً كرحاً وأمراً لن تنساه فقال أيض أدن أن قد علم الله أنه سيكون لك حديث لن تنساه يا, يا بني, بني في دارة أكد الشمس يا بني في دارة ارجعوا فصاحبكم كالدار وأشار تحت الشمس إن سرفوا هذا والله كذاب ما بولك لنا ولا له فيما يصنع فانصرفت فداره وذهب ين وعفوه في في أثاريهم فأوديت أوليهم فرسا فأرسل به مربوطا للمدينة وأودي به مختف العيد للمدينة فأوديت أوليهم فأرسل وأطلت أقوه ولم لا طلهم ما فعل أصحابه خرج مهادما فجاء أصحابه يقولون ماذا ماذا تعملنا وقد كان اعد فرسه وهي امراته وهي امراته فوثب على الفرس وحمل المراه وراءه ثم ولى وقال من استطاع منكم ان يفعل مثل فعلي فليحاسب بعدما وقعت المشكلة وبعد ما لغلا يعني كان المفروض انك تقضينها امس قبل تنتهى المعركة وقبل يحتدم الصراع قبل تساقط الهيقاف تركت انت امرأتك ثم تقول من استطاع منكم ان يفعل مثل فعلي فان يفعل هذه لا يمكن ان يخر عليها نام فقال وهي امرأتك ووصف على امرأته وهمل امرأته ومرأته وفي نهاية الرجل ذهب الى الشام وفي النهاية أسلم وحسن إسلامه وجاهد جهادا بطوليا في الفتح الإسلامي مع خالد ومع غيره من أفضال المسلمين لأن الله كتب له التوفيق والسداد بعد ذلك في آخر أيامه فقد أسلم وحسن إسلامه بعد ردته وبعد ادعائه النبوة نعم ثم ولى حاربا وقال من انتطاع منكم ان يفعل هكذا فليفعل ثم هرب حتى قدم الشار وذكر انه قال لأصحابه لما رأى انهدامهم ويلكم ما يهدمكم ما الذي يهدمكم ما السبب عندكم قوة وشجاعة وبيدكم سلاح ولديكم بطولات قالوا نحن نختلف عنهم نحن كل واحد منا يحب أن يقتل صاحبه قبله وهؤلاء الذين نلتقي بهم كل واحد منهم يحب أن يقتل قبل صاحبه فهذا هو الفرق بيننا وبينهم نحن نتدافع كل منا يريد الحياة وهم يستميتون كل واحد منهم يريد الشهادة فهذا هو الفرق بيننا وبين قبنا. فقال له رجل: أنا قبلك. إنه ليس منا رجل إلا هو يحب أن صاحبه يموت قبله. نعم. وإنا نلقى قوما كلهم يحب يموت قبل سائبه. ولما والله طليعة هاربة تبعه أبكار بن مهسل وثابت بن أغرف. وكان لي قد أعط الله عهدا أن لا يسأله أحد النزول إلا فارس. ولما عبر نادى كثر المصلين وكثر القتل من المتصديق حتى أنه من كثرتهم كانوا كانت الرؤوس أساسية للقدور. يعني يوضع الرأس ويوضع الجذر عليه علشان إش النار علشان شوف يعني تسخين الماء والطفر. من كثرة القتل حينما استحق حينما كثر في المرتدين أمر خالد أن تكون رؤوس المرتدين أتا فيه للقدور عند تسقين الماء وعند تهيئة الفعر. نعم. وقال ولما ولأ طلية حاربا تجعوا وكاسة ابن وتابت وثابت ابن أترة وكان طلية قد أعطى الله آهدا أن لا يسأله آهد النزول إلا فاد ولما عبر نادى وكأس طيب المصل يا طلي فاطفى عليه فقتل وكأس ثم أدركه ثابت فقتله أيضا طليا ثم لهت المسلمون أصحاب طليا فقتلوا وعسروا وساه خالد لا يتفخن رجل قدرة ولا يسخن النماء ولا يسخن النماه إلا وعفيةه رأس رجل نعم ولا يدخل النماء إلا وأثقيتم رأس رجل وتلطف رجل من بني أسد حتى وثب على على عجل, عجل راحلة خالد فقال أنشدك الله ألا يكون, لا هلاك, لا يكون هلاك مدر هلاك على, على يديك فأمر خالد رضي الله عنه تلكف عن القتل نعم ألا يكون هلاك مدر على يديك يا خالد حكم حكمك في بني أسد فنادى خالد من قام فهو آمد فقام الناس كلهم وبذلك أمنهم رضي الله عنه فقام الناس كلهم وسمعت بذلك بن عامر فأعلنوا الإسلام وأمر خالد بالهدائر أن تبنى ثم أوقد فيها الناس ثم أمل في الأسرى فألقيت فيها وألقى, وألقى فيها ويومئذ بن سبيح الذي استعمله رسول الله صلى على صدقاتي الله صدقاتي عليه وسلم على صدقات قومه وصلت أم تليها فولد عليها الإسلام وثبت. وأخذت فحمًا فحمة من النار وهي تقول يا موت سبها. يعني تريد الموت؟ نعم. نعم. كفحته كفاه إذا لم أجده مبراه. نعم. وذكر الواقدي أن خالد أجمع الأسرى في الحذائر. جمع الأسرى. وذكر وذكر وذكر الواقدي أن خالدا جمع الأسرى في الحذائر، ثم أدمرها عليهم فحرقو أهيا، ولم يحرق أهدا من من فضارة. وقيل لبعض أهل العلم، وقيل لبعض أهل العلم. لما حُرِط هؤلاء من بني أهل الردة فقال بلغتهم أنهم مقالة سيئة وثبتوا على ردتهم وثبتوا على ردتهم وعن ابن عمر قال شهدت بداخه ما خالد فأدفرنا الله على طليها وكنا كلما أغرنا على طوم سبب سبب, سبب الزراري واتساب واتساب للاخوان نعم ذكر رجوع بني عامر وغيرهم إلى الإسلام ولما أوقع الله بني اسد ما فذار ما أوقع بمزاخه بث خالد للسراب بس خالد للسرايا ليذئ ليدي... من من, من, قدروا عليه عليه من قدروا عليه ممن هو على ردة من, من هو لا يزال مرتدا ومعاندا ومبتعدا عن الجاهدة نعم وجعلت العالم تسير إلى تسير خالد تسير إلى خالد رغبة في الإسلام وخوفا من السيف. لأنهم لاحظوا أن الموقف لا يحتمل السكوت أو لا يحتمل الاستمرار على ما هم فيه فما عليهم إلا أن يرجعوا إلى الإسلام ليحمو دماءهم وليحمو أنفسهم وإلا دوم على ردته فليس هناك إلا السيف. نعم. وجعلت العرب تسير إلى خال ذمة بالإسلام وخوفا من السيف. فمنهم من أصابت السرية فيقول جم جناد الإسلام. نعم. شئت مسلما لست على ردة نعم. وقد رجعت الى ما خربت منه نعم. ومنهم من يقول ما رجعنا ولكن منعنا اموالنا فقد سلمناها فل فليأخذ منها حقا نعم. ومنهم من مدى من إلى, أبي بقى إلى, بقى؟ الى ابي بكر وسلم ما لديه من مال واعترف بالاسلام ولم يخترب من خالد نعم. وَمِنْهُمْ من مضى الى ابي بكر ولم ولم يقرب خالد ثم عامر خالد الى جبل ايطى ادا وسلما فاتجه عامر وغطفان يدعون الاسلام ويسالونه الامان الا, ألا, ألا وَأَدَهَرُوا التَّوبَةَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةِ وَأَقَرُوا بِالزَّكَاةِ أن الهدف من القتال هو أن يرجع إلى الإسلام فمن منهم ثبت على اعترافه بالشهادتين وأداء الصلاة ومنع الزكاة هذا يقافل ومن أدى ما وجب عليه وأدى الزكاة كاملة من ماله فهذا هو له مال المسلمين وعليه ما عليه وهو واحد منهم ويا ي بذلك دماغه وماله نعم فامر المخالد فحمنهم فامر المخالد واخذ عليهم الرهون والمواثيق لتبايعنا على ذلك ابنائكم ونساءكم اناء الليل و اناء النهار وقالوا نعم. نعم, نعم يعني اهدوه على هذا نعم وبعد بينه الى أبي بكر وبعث بعينه وعينه هو شيخ بني تجاره كما مر بينها فيما سرق. نعم. مجموعة يده في في, في وساقه يعني مربوطة يديه في الوساقه نعم وجعل غلمان, فجعل غلمان المدينة, المدينة ينخسونه بالجريد بالعوال ويقولون له أي أدو الله كفرت راد الإيمان نعم وجعل غلمان المدينة ينخسونه بالجريد ويدربونه ويقولون أي أدو الله أكبرت بالله وَبَعَدَ إِيمَانِكَ فَيَقُولَ وَاللَّهِ مَا كُلْتُ أَعْمَنْتُ بِاللَّهِ قَتْرٍ وَأَخَذَ خَالِقٌ مِقْبَلٍ نكتب في هذا القبر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وكلم